غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِنَّ شَأْنُ نَزْلٍ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَايِ أَأَيَّتَنَّ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إلَّا كَانُوا عَنْهُمْ عَرِيضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلاسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا مطلبون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 وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآوَرْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 فَلَقَّفَ كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبو فيهاهم والراون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 أتتركون في مها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحطون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة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 ذِى لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي سِجِّرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 Samia Allah liman hamidat Abba